الذيينَ ييتَرََّّسُونَ بِكُمْ فَإِن كَ لَكُمْ فَحُم مِنَ اللَّهِ قالوا أَلَم نَكُمْ معَكُمْ وَإِن كََ للِكَافِرينَ نَصبُ قالوا أَلَم نَستْحُوِض عَلَكُمْ وَإِن كَانَ لِكَافِرينَ نَصبُ قالَاوا أَلَم نَسْتَحوذ عَلَيكُم وَنَم نَعكُم مِنَ المُؤمنِنين فَلَّهُ يَحكُ بَنَكُم يَوومَ القِيَامَ وَلََجَ عَى اللَّهُ للِكافِرينَ على المُؤمنِنينَ سَبِيلَ